او قلقا مما يثب في صدوركم او قلقا مما يثب في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اولا سَيُنْذِرُونَ إِلَيْكَ أَوْثَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ سَيُنْذِرُونَ إِلَيْكَ أَوْثَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا